يبدأ حالا نواصل القراءة في موضوع فتح مكة ثم خرج حتى أتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أنا بفاعل ثم أتا عمر ابن الخطاب فكلمه فقال أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة وحسن غلام يدب بين يديهما فقال يا علي إنك أمس القوم بي رحما وإني قد جئت في حاجة فلا أرجعنك ما جئت خائبا اشفع لي إشفع إلى محمد فقال ويحك يا ابا سفيان والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امر ما نستطيع أن نكلمه فيه فالتفت إلى فاطمة فقال هل لك أن تأمر ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر قالت الله ما يبلغ ابني ذاك ان يجير بين الناس وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني قال والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك ولكنك سيد بني كنانة فقم فأجر بين الناس ثم الحق بارضك قال أوترى ذلك مغنيا عني شيئا قال لا والله ما أظنه ولكني ما أجد لك غير ذلك فقام أبو سفيان في المسجد فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس ثم ركب بعيره فانطلق فلما قدم على قريش قالوا ما وراءك قال جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أعد العدو ثم جئت عليا فوجدته أليا القوم قد أشار علي بشيء صنعته فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا قالوا وبما أمرك قال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت فقالوا فهل أجاز ذلك محمد قال لا قالوا ويلك والله إن زاد الرجل على أن لعب بك قال لا والله ما وجدت غير ذلك وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وأمر أهله أن يجهزوه فدخل أبو بكر على بنته عائشة رضي الله عنها وهي تحرك بعض جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بنيه أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيزه قالت نعم فتجهز قال فأين تري ترينه يريد قالت والله ما أدري ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة فأمرهم بالجد والتجهيز وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها فتجهز الناس فكتب حاطب بن أبي بلتعه إلى قريش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ثم أعطاهم رأة وجعل لها جعلا أن تبلغه قريشا فجعلته في قرون رأسها ثم خرجت به واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب فبعث علي والزبير وغيره. وغير ابن إسحاق يقول بعث عليا والمقداد والزبير فقال انطلق حتى تأتي روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب إلى قريش فانطلق تعادا به بهما خيلهما حتى وجد المرأة بذلك المكان فاستنزلاها وقال معك كتاب فقالت ما معي كتاب ففتش رحلها فلم يجد شيئا فقال لها علي رضي الله عنه احلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا والله لا لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت الجد منه قالت أعرض فأعرض فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليهما فأتيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعه إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال ما هذا يا حاطب فقال لا تعجل علي يا رسول الله والله إني لمؤمن بالله ورسوله ومرتدت ولا بدلت ولكني كنت امرأة ملسقا في قريش لست من أنفسهم ولي فيهم أهل وعشيرة وولد وليس لي فيهم قرابه يحمونهم وكان من معك لهم قرابات يحمونهم فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فذرفت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم والناس صيام حتى إذا كانوا بالكديد وهو الذي تسميه الناس اليوم قديلا، أفطى وأفطر الناس معه ثم مضى حتى نزل مر الظهران وهو بطن مر ومعه عشرة آلاف وعم الله الأخبار عن قريش فهم على وجل وارتقاب وكان أبو سفيان يخرج يتحسس الأخبار فخرج هو وحكيم بن حزان وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلما مهاجرا، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجحفة، وقيل فوق ذلك، وكان من لقيه في الطريق ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث، وعبد الله بن أبي أمية لقياه بالأبواء، وهما ابن عمه وابن عمته فأعرض عنهما لما كان يلقاه منهما لما كان يلقاه منهما من شدة الأذى. والهجو. فقالت له أم سلمة لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس وقال علي لابي سفيان فيما حكاه أبو عمر ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له ما قاله إخوة يوسف ليوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا ففعل ذلك أبو سفيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فأنشده أبو سفيان أبيات منها لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللاتي لتغلب خيل الله خيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى فأهتدي هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طرت كل مطردي فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال أنت طرتني كل مطرد وحسن إسلامه بعد ذلك ويقال إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم حياء منه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه وشهد له بالجنة وقال أرجو أن يكون خلفا من حمزة ولما حضرته وفاه قال لا تبكوا علي فوالله ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران نزله عشاءا فأمر الجيش فأوقد النيران فأوقدت عشرة آلاف نار وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحطابه. أو أحد يخبر قريشا ليخرج ليستأمن ليستأمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أي يقولها عنوة. قال والله إني لا أسير عليها إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل ابن ورقاء وهما يتراجعان وأبو سفيان يقول ما رأيتك الليلة نيران قط ولا عسكراء. قال يقول بديل هذه والله خزاعة حمشتها الحرب. فيقول يقول أبو سفيان خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. قال فعرفت صوته فقلت أبا حنذله فعرف صوتي فقال أبا الفضل قلت نعم قال مالك فيداك أبي وأمي قال قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وإصباح أصباح قريش والله قال فملحية فيداك أبي وأمي. قلت والله لئن غفر بك ليضربن عنقك فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك فركب خلفي ورجع صاحبه قال فجئت به فكلما مررت به على نار من نيران المسلمين قالوا من هذا فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته حتى مررت بنار عمر ابن الخطاب فقال من هذا وقام إلي فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاركضت البغلة فسبقت فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر فقال يا رسول الله هذا أبو سفيان فدعني أضرب عنقه قال قلت يا رسول الله إني قد أجرته ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت والله لا ينهجيه الليلة أحد دوني فما فلما أكثر عمر في شأنه قلت مهلا يا عمر فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت مثل هذا قال مهلا يا عباس فوالله لإسلامك لا كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني به فذهبت فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحك يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله قال أبي انت وامي ما احلمك واكرمك واوصلك لقد ظننت ان لو كان مع الله اله غيره لقد اغنى شيئا بعد قال ويحك يا ابا سفيان الم يكن لك ان تعلم اني رسول الله قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيئا فقال له العباس ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك فأسلم وشهد شهادة الحق فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فجعل له شيئا قال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، وعمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق, بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها، ففعل فمرت القبائل على رايتها، كلما مرت به قبيلة قال يا عباس من هذه فأقول سليم قال فيقول مالي ولسليم ثم تمر به القبيلة فيقول يا عباس من هؤلاء فأقول مزينة فيقول مالي ولمزينة حتى نفدت القبائل ما تمر به قبيلة إلا سألني عنها. فإذا أخبرته بهم قال مالي ولبني فلان حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد قال سبحان الله يا عباس من هؤلاء قال قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار قال ما أحد بهؤلاء قبل ولا طاقة ثم قال والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما قال قلت يا أبا سفيان إنه النبوة قال فنعم إذن قال قلت النجاة إلى قومك وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة فلما مر بأبي سفيان قال له اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة اليوم أذل الله قريش. فلما حاذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفيان قال يا رسول الله ألم تسمع ما قال سعد قال وما قال فقال كذا وكذا فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف يا رسول الله ما نأمن ان يكون له في قريش صوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة اليوم يوم أعز الله فيه قريشا ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فنزع منه اللواء ودفعه إلى قيس ابنه ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد إن صار إلى ابنه قال أبو عمر وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزع منه الراية دفعها إلى الزبير ونضى أبو سفيان حتى إذا جاء قريشا صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فقامت إليه هند بنت عتبه، فأخذت بشاربه فقالت اقتلوا الحميد الدسم الأحمش الساقين قبح من طليعة قوم قال ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن قالوا قاتلك الله وما تغني عنا دارك قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة من أعلاها ودربت له هناك قبة وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أن يدخلها من أسفلها وكان على المجنبة اليمنى وفيها أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب وكان أبو عبيدة على الرجالة والحسر وهم الذين لا سلاح معهم وقال لخالد ومن معه إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفاء فما عرض لهم أحد إلا أناموه وتجمع سفهاء قريش وأخفاؤهم مع عكرمة بن أبي جهل وصفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو بالخندمة ليقاتل المسلمين وكان حماس ابن قيس ابن خالد أخو بني بكر يعد سلاحا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لهم رأته لماذا تعد ما أرى قال لمحمد وأصحابه قالت والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء قال إني والله لا لأرجو أن أخدمك بعضهم ثم قال إن يقبل اليوم فما ليعله هذا سلاح كامل وأله وذو غرارين سريع السلة ثم شهد الخندمة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرو فلما لقيهم المسلمون ناوشوهم شيئا من قتال فقتل كرز بن جابر الفهري وخنيس بن خالد بن ربيعة من المسلمين وكان في خيل خالد بن الوليد فشذ عنه فسلك طريقا غير طريقه فقتل جميعا وأصيب من المشركين نحو عشر رجلا ثم انهزموا وانهزم حماس صاحب السلاح حتى دخل بيته فقال لامرأته أغلقي علي بابي فقالت ما كنت تقول فقال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجنجمة ضربا فلا نسمع إلا غمغمه لهم نهيت حولنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة وقال أبو هريرة أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فبعث الزبير على إحدى المجنبتين وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى وبعث أبا عبيدة ابن الجراح على الحسر وأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته قال وقد ودبشت قريش أو باش لها، فقالوا مقدم هؤلاء، فإن كان لقريش شيء كنا معهم ونصيب أعطينا أعطين الذي سئلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة، فقلت لبيك رسول الله وسعديك، فقال اهتف لي بالأنصار، ولا يأتيني ولا يأتيني إلا أنصاري، فهتف بهم فجاءوا، فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفى فانطلقنا فما يشاء واحد منا أن يقتل منهم إلا شاء وما أحد منهم وجه إلينا شيئا وركزت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله حتى دخل المسجد فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم طاف بالبيت وفي يده قوس وحول البيت وعليه ثلاثمائة وستون صنما فجعل يطعنها بالقوس ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق ونا يبدئ الباطل ونا يعيد والأصنام تتساقط على وجوهها وكان طوافه على راحلته ولم يكن محرما يومئذ فاقتصر على الطواف فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها ففتحت فدخلها فرأى فيها الصور ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام فقال قاتله الله والله إن استقسم بها قط ورأى في الكعبة حمامة من عيدان فكسرها بيده وأمر بالصور فمحيت ثم أغلق عليه الباب وعلى أسامة وبلال فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب حتى إذا كان بينه وبينه قدر ثلاثة أذرع وقف وصلى هناك ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله ثم فتح الباب وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرون ماذا يصنع فأخذ بعذابه الباب، وهم تحته، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ألا كل ماثره ألا كل مأثرة أو مال أو دم، فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. ألا وقتل الخطأ شبه العمد السوت والعصا. ففي هدية مغلظة مئة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب ثم تلا هذه الايه يا ايها الناس اننا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير ثم قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم قالوا خير اخ كريم وابن اخ كريم قال فاني أقول لكم كما قال يوسف لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء ثم جلس في المسجد فقام إليه علي رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة فدعي له فقال له هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء وذكر ابن سعد في الطبقات عن عثمان بن طلحة قال كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يريد أن يدخل الكعبة مع الناس فأغلظت له وهلت منه فحلم عني ثم قال يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت فقلت لقد هلكت قريش يومئذ وذلت فقال بل عمرت وعزت يومئذ ودخل الكعبة فوقعت كلمته مني موقعا ظننت يومئذ أن الأمر سيصير إلى ما قال فلما كان يوم الفتح قال يا عثمان يأتني بالمفتاح فأتيته به فأخذه مني ثم دفعه إليّ وقال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف قال فلما وليت ناداني فرجعت إليه فقال ألم يكن الذي قلت لك قال فذكرت قوله لي بمكة قبل الهجرة لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت فقلت بلى أشهد أنك رسول الله وذكر سعيد بن المسيب أن العباس تطاول يومئذ لأخذ المفتاح في رجال من بني هاشم فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة وأبو سفيان بن حرب وعتاب ابن أسيد والحارث بن هشام وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة فقال عتاب لقد أكرم الله أسيدا أن يكون سمع هذا فيسمع منه ما يعيظه فقال الحارث أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته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 بنت أبي طالب فاغتسل وصلى ثمان ركعات في بيتها وكانت ضحا، فظنها من ظنها صلاة الضحى وإنما هذه صلاة الفتح وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدا صلوا, صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكرا لله عليه فإنها قالت ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها وأجرت أم هانئ حموين لها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ فصل ولما استقر الفتح امن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا تسعة نفر فإنه أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة وهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وإكرمة بن أبي جهل وعبد العزة بن خطل والحارث بن نفيل بن وهب ونقيس بن صبابة وهبار بن الأسود وقيمتان لابن خطل كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسارة مولات لبعض بني عبد المطلب فأما ابن أبي سرح فأسلم، فجاء به عثمان بن عفان، فاستأمن له رسول الله، فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله، وكان قد أسلم قبل ذلك وهاجر ثم ارتد ورجع إلى مكة. وأما عكرمة ابن أبي جهل، فاستأمنت له رأته بعد أن فر. فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم فقدم وأسلم وحسن إسلامه وأن ابن خطل والحارث ونقيس وإحدى القينتين فقتلوا وكان نقيس قد أسلم ثم ارتد وقتل ولحق بالمشركين وأما هبار بن الأسود فهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها ففر ثم أسلم وحسن إسلامه واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسارة ولإحدى القيمتين فأمنهما فأسلمتا فلما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله ثم قال يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة فلا يحل الامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعدد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم ياذن لكم وإنما حلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب ولما فتح الله مكة على رسوله وهي بلده ووطنه ومولده قال الأنصار فيما بينهم أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها وهو يدعو إلى الصفى رافع يديه فلما فرغ من دعائه قال ماذا قلتم؟ قالوا لا شيء يا رسول الله فلم يزل بهم حتى أخبروه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله المحي محياكم والممات مماتكم وهم فضالة ابن عمير ابن المروح أي قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت فلم عدنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضله قال نعم فضله يا رسول الله قال ماذا كنت تحدث به نفسك قال لا شيء كنت أذكر الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال استغفر الله ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه وكان فضالة يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه قال فضالة فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت هلما إلى الحديث فقلت لا وانبعث فضالة يقول قالت هلن إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام لو قد رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر, تكسر الأصنام لرأيت ذين الله أضحى بينا وشرك يغشى وجهه الإظلام وفر يومئذ صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل فأما صفوان فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه وأعطاه إمامته التي دخل بها مكة فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر فرده فقال جعلني فيه بالخيار شهرين فقال أنت بالخيار فيه أربعة أشهر وكانت أم حكيم بنت الحارث ابن هشام تحت إكرمة ابن أبي جهل فاسلمت واستأمنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه فلحقت به باليمن فأمنته فردت وأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصفوان على نكاحهما الأول ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم بن اسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم ودث رسول الله صلى الله عليه وسلم سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة فكسرت كلها منها اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ومنادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره فبعث خالد بن الوليد إلى العزة لخمس ليال بقيل من شهر رمضان ليهدمها فخرج إليها في ثلاثين فارسا من أصحابه حتى انتهوا إليها فهدمها ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هل رأيت شيئا؟ قال لا قال فإنك لم تهدمها فرجع إليها فهدمها. فرجع خالد وهو متغيظ فجرد سيفه فخرجت إليه امرأة عجوز عريانة سوداء ناشرة الرأس فجعل الساد يصيح بها فضربها خالد فجزلها باثنتين ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال نعم تلك العزة وقد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا وكانت بنخله وكانت لقريش وجميع بني كنانة وكانت أعظم أصنامهم وكان سدنتها من بني شيبان ثم بعث عمر بن العاص إلى سواع وهو صنم لهذيل ليهدمه قال عمر فانتهيت إليه وعنده الساد فقال ما تريد قلت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه فقال لا تقدر على ذلك قلت لما؟ قال تمنع, تمنع قلت حتى الآن أنت على الباطل ويحك فهل يسمع أو يبصر قال فدنوت منه فكسرته وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم نجد فيه شيئا ثم قلت للساد كيف رأيت قال أسلمت لله ثم بعث سعد بن زيد إلى مناه وكانت بالمشلل عند قديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم فخرج في عشرين فارسا حتى انتهى إليها وعندها ساد فقال الساد ماذا تريد قلت هدم مناه قال أنت وذاك فأقبل سعد يمشي إليها وتخرج إليهم امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها فقال لها الساد منات دونك بعض عصاتك فضربها ساعد فقتلها وأقبل إلى الصنم ومعه أصحابه فهدمه وكسروه ولم يجدوا في خزانته شيئا ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة قال ابن سعد ولما رجع خالد بن الوليد من هدم العزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة بعثه إلى بني جذيمة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلاء فخرج في ثلاثمائة وخمسين من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم فقال ما أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذننا فيها قال فما بال السلاح عليكم قالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوهم وقد قيل إنهم قالوا صدأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا قال فبعوا السلاح فوضعوه فقال لهم استأسروا فاستأسر القوم فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه فلما كان في السحر نادى خالد بن الوليد من كان معه أسير فليضرب عنقه فأما بن سليم فقتلوا من كان في أيديهم واما المهاجرون والانصار فارسلوا اسراهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد فقال اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد وبعث علي يودي لهم قتلاهم وما ذهب منهم وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشر في ذلك فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهلا يا خالد دع عنك أصحابي فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته فصل وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه قد قال في عمرة الحديبية عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء ديار من بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء لشعثاء التي قد تيمته فليس لقلبه منها شفاء كان خبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء إذا ما الأشربات ذكرنا يوما فهن لطيب الراح الفداء نوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان ملثا أو لحاء ونشربها فاتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء عدنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء ينازعن الاعنه مصيدات على أكتافها الأسل الذماء تظل جيادنا متمطرات ترطمهن بالخمر النساء فإن تأرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء شهدت به فقوموا صدقوه فقلت لا نقوم ولا نشاء وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار عربتها اللقاء لنا في كل يوم من عد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركنا لخيركم الفداء هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء أمن يهجو رسول الله منكم ويندحه وينصره سواء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء لساني صارم لاعب فيه وبحري لا تكدره دلاء فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم أمن الناس به وكلم بعضهم بعضا وناظره في الإسلام وتمكن من اختفأ من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام ولهذا سماه الله فتحا في قوله إن فتحنا لك فتحا مبينا نزلت في شأن الحديبية فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو قال نعم وأعاد سبحانه وتعالى ذكر كونه فتحا فقال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق إلى قوله فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وهذا شأنه سبحانه أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبهة عليها كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة زكريا وخلق الورد له مع كونه كبيرا لا يولد لمثله وكما قدم بين يدي نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه والتنويه به وذكر بانيه وتعظيمه ومدحه ووطأ قبل ذلك كله بذكر النسخ وحكمته المقتبية له وقدرته الشاملة له وهكذا ما قدم بين يدي مبعث رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصة الفيل بشارات الكهان وغير ذلك، وكذلك الرؤيا الصالحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مقدمة بين يدي الوحي في اليقظة، وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد، ونتأمل أسرار الشرع والقدر. رأى من ذلك ما تبهر حكمته الألباب. فصل وفيها أن أهل العهد إذا حاربوا منهم في ذمة الإيمان وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك. ولم يبق بينهم وبينه عهد فله أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة فإذا تحققها صاروا نابلين لعهده فصل وفيها انتقاب عهد جميعهم بذلك ردئهم ومباشريهم إذا رضوا بذلك وأقروا عليه ولم ينتروه فإن الذين أعانوا بني بكر من قريش بعضهم لم يقاتلوا كلهم معه ومع هذا فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعا ولم ينفرد كل واحد منهم بصلح إذ قد رضوا به وأقروا عليه فكذلك حكم نقضهم للعهد هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه كما ترى وطرد هذا جريان هذا الحكم على ناقض العهد من أهل الذمة إذا رضي جماعتهم به وإن لم يباشر كل واحد منهم ما ينقض عهده كما أجل عمر يهود خيبر لما عدا بعضهم على ابنه ورموه من ظهر دار ففدعوا يده بل قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع مقاتلة بني قريضة ولم يسأل عن كل رجل منهم هل نقض العهد أم لا وكذلك أجلى أجل بن النظير كلهم وإنما كان الذي هم بالقتل رجلان وكذلك فعل ببني قيمقاع حتى استوهبهم منه عبد الله بن أبي فهذه سيرته وهدوه الذي لا شك فيه وقد أجمع المسلمون على أن حكم الرد حكم مباشر في الجهاد ولا يشترط في قسمة الغنيمة ولا في الثواب مباشرة كل واحد واحد القتال وهذا حكم قطاع الطريق حكم ردئهم حكم مباشرهم لأن المباشر إنما باشر الإفساد بقوة الباقين ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم فصل وفيها جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين وهل يجوز فوق ذلك الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة كما إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم وفي العقد لما زاد عن العشر مصلحة للإسلام فصل وفيها أن الإمام وغيره إذا سئل ما لا يجوز بذله أو لا يجب فسكت عن بذله لم يكن سكوته بذلا له فإن أبا سفيان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تجديد العهد فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بشيء ولم يكن بهذا السكوت معاهدا له فصل وفيها أن رسول الكفار لا يقتل فإن هذا سفيان كان من جرى عليه حكم انتقاض العهد ولم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان رسول قومه إليه انتهى الشريط السابع والثلاثون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط الثامن والثلاثين